الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم ثم ما بعد فنستكمل شرح ورقات إمام الحرمين في أصول الفقه وكنا انتهينا من أقسام النسخ باعتبار النسخ تكلمنا عن النسخ وأنه في اللغة إما النقل وإما الإزالة وأنه ينقسم باعتبارات عدة فانقسم باعتبار النسخ إلى بدل وإلى غير بدل وينقسم باعتبار آخر إلى النسخ إلى الأثقل وإلى الأخف وإلى المساوي وينقسم باعتبار ثالث إلى نسخ اللفظ وبقاء الحكم أو نسخ الرسم وبقاء الحكم ونسخ الحكم وبقاء الرسم ونسقهما معاً ثم قال إمام الحرمين رحمه الله ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب وبالسنة ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الاحاد بالآحاد وبالمتواتر ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة ولا المتواتر بالآحاد لان الشيء لا ينسخ بمثله لأن الشيء لا ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه، لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه. في هذا التقسيم هو يقسم النسخ باعتبار الناسخ. يقسم النسخ باعتبار الناسخ. والناسخ في الحقيقة هو الله تبارك وتعالى. لأن الله تبارك وتعالى هو الذي قال ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها فهو سبحانه وتعالى وجل وعز الذي رفع هذا الحكم وجاء بحكم بعده ويطلق الناسخ على الخطاب المتأخر أو الخطاب المتراخي الذي رفع حكم الخطاب الأول على وجه اللولاه لكان ثابتا كما تكلمنا في المرة السابقة يقول هنا ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب هذه أول الصور نسخ القرآن بالقرآن تأتي آية فتنسخ آية وهذه أمثلة كثيرة, أمثلة كثيرة. كما نسخ التخيير بين الصيام والإطعام بوجوب الصيام وكما نسخ وجوب مصابرة العشرة إلى مصابرة الاثنين قال ونسخ السنة بالكتاب يعني يجوز نسخ السنة بالقرآن وهذه مسألة مختلف فيها بين أهل العلم يعني الدليل الأول أو المنسوخ يكون من السنة والناسخ يكون من القرآن ويجوز نسخ السنة بالكتاب يضربون له أمثلة المثال الأول مباشرة تحريم مباشرة الصائم في ليالي الصيام تحريم الأكل والشرب والمباشرة في ليالي الصيام ثم نسخ ذلك بالقرآن بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم يعني كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلوا العشاء الآخرة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى القبلة. إذا كان ليل رمضان يحرم فيه الأكل والشرب والجماع. هذا سبته بماذا؟ بالسنة. بماذا نسخ؟ نسخة بقول الله تبارك وتعالى. هذا يضربونه مثالاً لنسخ السنة بالقرآن. نسخ السنة بالقرآن يبقى الناسخ القرآن والمنسوخ السنة وكذلك يضربون مثالا آخر هو نسخ استقبال بيت المقدس الثابت بسنة النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا يبقى هذا نسخ أو هذا الناسخ الناسخ من القرآن والمنسوخ من من من السنة وبعض العلماء ومنهم الإمام الشافعي منع من ذلك، وقال لا يجوز نسخ، لأن النسخ نوع بيان، والأصل أن السنة هي التي تبين الكتاب، فإذا نسخ القرآن والسنة كان القرآن هو الذي يبين السنة، كان القرآن هو الذي يبين السنة. قال وبالسنة، يعني يجوز نسخ السنة بالسنة وهذا ظاهر. يقول نرجع إلى كلام الإمام الجوهري مرة أخرى، يجوز نسخ الكتاب بالكتاب. وهذا لا لم يخالف فيه أحد إلا يعني خلافا شاذا منقول عن أحد المعتزلة لا يعتد بقول لا يعتد بقول ونسخ السنة بالكتاب وقلنا أن الشافعي رحمه الله خالف في ذلك وبالسنة يعني ونسخ السنة بالسنة يعني يجوز نسخ السنة بالسنة وهذا يعني ظاهر عند كل من يقول بالنسخ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأسقية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرا النبي صلى الله عليه وسلم كان هم عن الدباء والحنتم والنقير والمقير أنواع من الأواني يسرع إليها الإسكار, يسرع إليها الإسكار يعني لو حطوا فيها نبيذ حطوا فيها تمر مع مية هتسكر تشتد وتتحول لخمر فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عنها وأمرهم بأن ينتبذوا في أوعيات الجلد لأن وعاء الجلد إذا تخمر ما بداخله سينتفخ وسيتشقق فسيعلم أن ما بداخله قد تخمر ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن الانتباذ في الأوعية فانتبذوا في كل وعاء ولا تشربوا مسكرة ولا تشربوا مسكرة يبدأ نسخ السنة بالإيه؟ ويجوز نسخ السنة بالسنة قال ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر طبعا هيجي معنا تعريف المتواتر في مباحث السنة في مباحث السنة وهو اللفظ الذي ينقله جماعة تحيل في العادة تواطؤهم على الكذب أو وقوعه منهم اتفاقا وأن يكون مستند خبرهم أمر يدرك بالحواس أمر يدرك بالحواس ليس أمراً عقليا يعني حيأتي معنا تعريف المتواتر واشترطون أن تكون هذه الكثرة في كل طبقات السند ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر مثل المتواتر القرآن قرآن متواتر النقل واللفظ نقل الكافة عن الكافة الجيل عن الجيل لو أنكر إنسان لفظة غير مختلف فيها في القرآن يبقى كافر ليس بمسلم ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر سواء كان الكتاب بالكتاب أو الكتاب بالسنة المتواترة وهذا يمنعه جمهور العلماء، يمنعه جمهور العلماء أن ينسخ القرآن بالسنة، وهذا وإن كان بعض حذاق أهل الأصول المعاصرين أو, أو يعني الذين كانوا في عصرنا كشيخ الأمين صاحب أضواء البيان يقول بجواز ذلك، ولكن الأقرب الله عالم أن ذلك حتى ولو قلنا بالجواز فليس عليه مثال صحيح. يعني الكلام ده يعني لو قلنا يجوز نسخ القرآن بالسنة ليس هناك مثال صحيح لآية نسخت بحديث سواء كان حديث متواتر أو حديث أحد سواء كان حديث متواتر أو حديث إيه أحد فجمهور العلماء وهو مذهب الشافعي وأحمد في المشهور عنه أنه لا يجوز أن ينسخ القرآن بالسنة ولذا قال ابن تيمية وكان من تمام حفظ الله للقرآن أنه لم ينسخ بإيه إلا بالقرآن لا ينسخه إلا إيه إلا بالقرآن وإن كان بعض أهل العلم بيرجح الجواز والمسألة لن يترتب عليها عمل لأنه ليس هناك مثال صحيح على نسخ آية بإيه بحديث ليس هناك إيه عليه مثال صحيح وبعضهم يمثل بقول الله تبارك وتعالى كتب عليكم اذا حضر احدكم الموت ان ترك خيرا الوصيه للوالدين والاقربين يقولون نسخت هذه بقول للنبي صلى الله عليه وسلم ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث فنقول أن هذا الحديث ليس بصحيح اصلا فضلا عن ان يكون متواترا فضلا عن أن الناسخ لذلك هو ايات المواريث وليس هذا الحديث الذي نسخ هذا الوجوب ايات الميراث آيات المواريث يصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثين فيقول ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر آآ قال آآ وتنسخ الآحاد بالآحاد واضحة دي ونسخ الآحاد بالآحاد يعني, يعني حديث الآحاد ينسخ بحديث الآحاد لأنه متحد في القوة والمرتبة وبالمتواتر يعني المتواتر ينسخ الآحاد ينسخ الأحد ولكن هذا لم يقع كما قال ابن النجار لم يقع هذا فرض يجوز يجوز عقلا ولكنه غير واقع شرعا ولذلك من يقولون بجواز نسخ القرآن بالسنة يقولون يجوز عقلا وشرعا ولكنه غير واقع شرعا ولكنه غير واقع إيه شرعا قال ولا يجوز نسخ ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة لا يجوز نسخ الكتاب بالإيه بالسنة وهذا هو الأقرب وهذا هو الأقرب أن القرآن من تمام حرمة الله تبارك وتعالى أو حفظ الله لكتابه ومن تمام حرمة القرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرآن أن الله لم ينسخه إلا بقرء وهذه المسألة يعني حتى لو قلنا بالجواز فليس على هذا الجواز مثال صحيح ليس على هذا الجواز مثال صحيح ما فيش مثال صحيح لنسخ القرآن بالسنة متواترة كانت أو أحاداً قال ولا المتواتر بالأحاد أي يعني لا يجوز نسخ الحديث المتواتر بحديث الإيه بحديث الأحاد وهذا ايضا لم يقع وهذا أيضا يعني لا يكاد يوجد يعني لا يكاد يوجد لا يكاد يوجد أن تنسخ سنة متواترة بسنة متواترة أو سنة أحادية بسنة متواترة ولا المتواتر بالإحاد يعني أن, تنسخ أن ينسخ الحديث المتواتر بحديث أحد هذا الجواز قد يكون جواز في العقل أو في الشرع يعني ليس هناك ما يمنع شرعا من هذا الأمر ما ليس هناك مانع شرع ولكن هل وقع لم يقع أو ليس عليه مثال لا اعتراض عليه قد يذكرون في كتب المطولات بعض الأمثلة ولكن هذه الأمثلة يدخلها الكثير من الاعتراضات يدخلها الكثير من الاعتراضات كما يمثلون بأن الصحابي الذي مر على أهل مسجد قباء وهم يصلون الصبح فقال أشهد أنه قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآن يأمره بأن يستقبل الكعبة فاستداروا هؤلاء كان الأمر باستقبال بيت المقدس بالنسبة إليهم متواترا ثم تركوا هذا الأمر لخبر رجل لخبر أحد فقالوا نسخ المتواتر بالأحد ولكن هذا المثال عليه اعتراضات عليه اعتراضات لأن هذا ليس بنسخ لأن هذا ليس بنسخ وإنما هو بلوغ النسخ, بلوغ النسخ لهم أما الناسخ الحقيقي فهو القرآن فولي وجهك شطر المسجد الحرام يعني هذه المباحث في تقسيمات النسخ يعني يدخلها الكثير من ال ال الافتراضات التي لم تقع لم تقع نرجع لكلام ال الإمام الجواين مرة أخرى اختصارا ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب وهذا متفق عليه ونسخ السنة بالكتاب وهذا مختلف فيه نسخ السنة بالكتاب وإن كان عليه بعض الأمثلة وبالسنة وهذا متفق عليه أن تنسخ السنة بالسنة ولكن السنة المتواترة بالسنة الموتبة لا يكاد يوجد لها مثال صحيح والسنة المتواترة بالسنة الأحادية لا يكاد يوجد لها مثال صحيح قال وجوز نسخ المتواتر بالمتواتر ونسخ الأحاد بالأحاد وبالمتواتر الأحاد بالأحاد ده اتفاقا ده معظم النسخ في السنة وبالمتواتر لا يكاد يوجد قال ولا يجوز نسخ الكتاب بالسنة وفيها خلاف وهذا هو الأقرب وإن كان الجوايزت نفسه رجع عن هذا القول وقال بالجواز ولا المتواتر بالأحاد لأن الشيء ينسخ بمثله أو بما هو أقوى منه لأن الشيء ينسخ بمثله في القوة يعني يعني القرآن متواتر يبي ينسخ بقرآن أو بحديث متواتر أو بحديث متواتر بمثله أو بما هو أقوى منه الأحاد ينسخ بالإ بالمتواتر لأن المتواتر أعلى في الثبوت من الأحد وطبعا القوة هنا قوة الثبوت وليست قوة الدلالة قوة الثبوت وليس قوة الإيه الدلالة يعني قد يكون المتواتر ظن الدلالة يعني قد يكون ظاهر وليس بنص المتواتر عموم وقد يكون الأحد نص لفظ خاص لفظ إيه خاص وسيأتي في مسألة التعارض بين الأدلة التي يذكرها في الفصل الذي بعد, إيه؟ بعد النسخ يبقى انتهى الكلام على باب النسخ وهو من الأبواب المهمة جدا في مباحث أصول الفقه تكلم فيها عن تعريف النسخ لغة اصطلاحا ثم تكلم عن تقسيمات النسخ باعتبار الناسخ وباعتبار المنسوخ ثم انتقل إمام الحرمين إلى باب التعارض بين الأدلة تعارض قال إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه فإن كان عامين وأمكن الجمع بينهما يجمع بينهما وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ فإن علم التاريخ فينسخ المتقدم بالمتأخر وكذلك إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخص العام بالخاص وإن كان كل واحد منهما عاما وجه خاصا من وجه فيخص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر طبعا ده باب مهم جدا جدا جدا من مباحث أصول الفقه وهو التطبيق العملي لدراسة أصول الفقه ده التطبيق العملي للي مر عليك من العام والخاص والمطلق والمقيد والمجمل والمبين والنسخ كيف العمل إذا تعارضت الأدلة؟ فنقول هذا المبحث مبحث التعارض من أهم المباحث التي اعتنى بها الأصوليون جدا للوصول إلى الحكم والوصول إلى الراجح في الأمور التي قد يبدو على ظاهرها الطعارض وثمت أمر آخر مهم لابد من التنبه له أن هذا التعارض هو تعارض في ذهن المجتهد فقط ليس في حقيقة الأمر لأن الشريعة لا تتعارض ولا تتناقض كما قال الله تبارك وتعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا لو فيه اختلافا كثير فالحق ما جاء به أو ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم ليس فيه تعارض وليس فيه اختلاف ليس فيه تعارض وليس فيه اختلاف وإنما هذا التعارض يحدث في الظاهر فقط يحدث في الظاهر فقط تعارض في ذهن المجتهد إما لنقص العلم أو خلل الفهم يعني إما لم يبلغه الدليل الذي يرجح أو الذي يفك إشكال هذا التعارض أو أن لديه خللا في فهم هذا الدليل الذي قد وصله ولكن إذا استفرغ وسعه في الاجتهاد فلا بد أن يصل إلى الحق في هذه المسألة فنقول أن هذا التعارض هو في الظاهر فقط ليس في حقيقة الأمر تعارض لأن الأدلة الشرعية من عند الله تبارك وتعالى فكلها حق كلها حق وإنما التعارض يرجع إلى ظاهر الأمر في فهم المجتهد ثم قد ينشأ عن ضعف أو خلل في الفهم يعني قلة في العلم عدم بلغ الأدلة أو ما أشبه ذلك أو خلل في فهم المجتهد لهذا الدليل التعارض في اللغة من التفاعل والتقابل والتمانع. تعارض تفاعل، أي أن كل أحد من الدليلي أو كل و أن كل واحد من الدليلي أخذ العرضة أو أخذ جهة مخالفة للدليل الآخر أو لصاحبه، فيمنعه من أن ينفذ يقف له، يقابله، يمنعه من المرور والنفاذ. هذا معنى التعارض. تعارض يعني تقابل وتمانع. في اللغة وفي الاصطلاح تقابل الدليلين بحيث يخالف أحد بحيث يخالف أحدهما الآخر الدليلين متقابلين بحيث ان الدليلين متقابلين دول يختلفان يخالف أحدهما الآخر هو يقول إذا تعارض نطقان نرجع لكلام الإمام الحرمين مرة أخرى نطقان يبقى المقصود بالنطق هنا تعارض الأدلة سواء كانت آيات أو أحاديث إذا تعارضا وهذا التعارض لا يكون إلا بين الأدلة التي هي ظواهر، ليست نصوص أو ليست قطعية، التي هي ظواهر ليست لأن القطعية حق لا يتعارض، لأن القطعية حق لا يتعارض فيقول إذا تعارض متقان. الأحوال أربعة أحوال، إما أن يكون عامين، إما أن يكون بين دليلين عامين، دليلين عامين، أو بين دليلين خاصين. أو بين دليل عام ودليل الخاص أو بين دليلين أحدهم عام من وجه وخاص من وجه والآخر عام من وجه وخاص من وجه إذا فعندنا أربعة أحوال عندنا أربعة أحوال الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين الحالة الثانية أن يكون التعارض هو هنا يقول فلا يخلو إما أن يكون عامين يبقى دليلين عامين أو خاصين يعني دليلين خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاص يعني أحد الدليلين عام والدليل الآخر خاص أو كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه كل واحد منهما عاما من وجه خاصا من وجه طيب، ما هو الحل؟ ما هو الطريق؟ أمامنا أربعة أشياء, أمامنا أربعة أشياء الأمر الأول المتحدث الجمع أن يمكن الجمع بين الدليلين الأمر الثاني أن لا يمكن الجمع ونعلم التاريخ فالأول منسوخ والمتأخر ناسخ الأمر الثالث الترجيح الأمر الرابع على لا يمكن الترجيح فيتوقف فيتوقف لأن العمل بغير مرجح لا يجوز يبقى إذا تعارض الدليلان ما الذي نفعل إن كان عامين أو خاصين. فأمامنا أربعة طرق طبعا إن كان أحدهما عام والآخر خاص فيبنى, الإيه؟ فيبنى العام على الخاص أو يعني يحمل العام على الخاص مطلقا مطلقا يعني سواء علم التاريخ أو لم يعمل علم التاريخة هتأتي معنا ولكن نتكلم إن كان الحالة الأولى أن يكون التعارض بين دليلين عامين يعني أيما إيهاب دبغ فقد طهر لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب هذان اللفظان عامان الأول يبيح الانتفاع بالجلد الميتة والثاني يمنع الانتفاع بالجلد الميتة هنا تعارض بين دليلين عامين نقول نحاول الجمع أولا هذا هو أول الطريق بعضهم يجمع يقول الإهاب اسم للجلد قبل أن يدبغ فإذا دبغ لم يسمى إهابا يبدى وجه الجمع لا تنتفع من الميتة بإهابا يبقى بجلد قبل أن يذبغ والحديث الآخر أي إيهاب دبغ فقد طهر إذن لا تعارض بين الدليلين وكل الدليلين يدلان على حل الانتفاع بجلد الميتة المدبوغ هذا أول وجه الجمع لا لم يمكن الجمع يأتي إنسان يقول لا أقبل هذا المبحث اللغوي إن الإهاب اسم للجلد الذي لم يذبغ يقول ولكن عندنا التاريخ ما هو التاريخ؟ نعلم التاريخ أن في حديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب حديث عبد الله بن عكيم جاءنا كتاب رسول الله قبل وفاته بشهر أو شهرين إذا هذا الحديث ناسخ وده المشهور عن إمام أحمد هذا الحديث لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب ينسخ إذا دبغ الاهاب في قطة طيب ليس عندنا أو لن نقول بالنسخ نبحث عن الترجيح وهذا الترجيح يكون بمرجح خارجي بمرجح خارجي يعني إيه مرجح خارجي يعني نأتي إلى حديث أو آية في نفس يقوي معنى أحد الدليلين يقوي معنى أحد الإيه الدليلين طيب لم نتمكن من ذلك يتوقف في الدليلين إذا نقول إذا تعارض وكان هذا التعارض بين دليلين عامين أو خاصين بين دليلين عامين أو خاصين ننظر إلى الجمع أولا وللجمع طرق كثيرة ووجوه ثم إن لم يمكن الجمع وعلم التاريخ فالمتقدم منسوخ والمتأخر ناسخ فإلا بحث عن الترجيح ترجيح بمرجح خارجي الجمع يكون بنفس الدليلين بإعمال نفس الدليلين كما مثلنا أيما إيهاب من دبغة فقد طهر لا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب الإيهاب لما لم يدبغ في حديث لا تنتفع من الميتة بهاب ونعصب أي لا تنتفع من الميتة بجلد لم يدبغ فإذا دبغ انتفعوا به بدليل حديث أيما إهاب دبغ فقط طهر هذا وجه يسمى الجمع لم نحتج إلى حديث أو إلى دليل خارجي من خارج الدليلين أما إذا احتجنا إلى دليل خارجي من خارج الدليلين يسمى هذا ترجيحا لأننا هنا نرجح أحد العامين أو أحد الخاصين على الآخر كما سيأتي في المثال طيب لم يعلم التاريخ علم التاريخ نقول بالنسخ لم يعلم التاريخ نقول بالترجيح أن أي نبحث عن مرجح خارجي لم يستطع الترجيح يتوقف يبقى يتوقف في هذا الأمر يبقى قد يكون المثال لما يقال فيه بالنسخ كما قال الله تبارك وتعالى. فمن تطوع خيرا فهو خير لكم. وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم قال سبحانه وتعالى. فمن شهد منكم الشهرة فليصم. يبقى في البداية كان الإنسان مخير بين الصيام والإطعام. ثم قال فمن شهد منكم الشهرة فليصم. هو شرط. والشرط من صياغ العموم. من صياغ العموم؟ من الشرطية من صياغ العموم كما مر بنا. إذن فيجب الصيام يجب الصيام وهذا نقول نسخة نسخة التخير هذا تعارض هو تعارض ما بين عمين فمن تطوع خيرا فهو خير ولو أنت صوم خيره دي من تفيد العموم ومن الأخرى فمن شهد منكم الشهر فلا هذا عام وهذا عام بينهما تعارض إذا النص المتأخر ناسخ لي المتقدم إذا لم يعلم التاريخ يتوقف وينظر للمرجحات كما في حديث من مس ذكره فليتوضأ وحديث وهل هو إلا بضعة منك أو إنما هو بضعة منك لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوضوء من الذكر أو من مس الذكر بعض أهل العلم يقول أن هذا أن هذاي أن هذان الحديثان أو أن هذين الحديثين متعارضين متعارضان لماذا وليس هناك علم بالتاريخ لا يمكن الجمع لأن في حديث يقول هو بضعة منك وحديث من مسى زكراه فليتوضى إذن هنا تعارض ولن نستطيع الجمع الجمع يعني من نفس الدليلين نجمع بينهم ليس هناك طريق للجمع ولا نعلم التاريخ فنبحث عن الترجيح فالترجيح يكون بمرجح خارجي يقولون أن حديث من ذكره زكراه فليتوضى ناقل عن الأصل فيرجح على حديث إنما هو بضعة منك وأنه أعلى سندا وأكثر رواة فيرجح والترجيح قد يكون بالسند وقد يكون بالمت وقد يكون بالقواعد الفقهية أي أنه ناقل عن الأصل أو أنه الأحوط أو ناقل عن البراء الأصلية كل هذه طرق من طرق الترجيح في التعارض بين الأدلة الحالة الثانية أن يتعارض الدليل الخاص أن يتعارض الدليل الخاص إحنا قلنا إما أن يكون إذا تعارض مطقان كما قال للجوئني إذا تعرض مطقان فإما أن يكون عامين أو خاصيني عامين أو خاصين. تكلمنا عن الأدلة العامة وهو نفس المعنى في الأدلة الخاصة. هنبحث عن الجمع فإن لم نستطع فالنسخ فإن لم نستطع فالترجيح فإن لم نستطع فالتوقف. الجمع كما في حديث صفة الحج أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم النحر بالكعبة بمكة وفي بعض الروايات أنه صلىها بميناء هنا قضية خاصة صلاة الظهر يوم النحر قضية واحدة خاصة متعارضة طبعا النبي صلى الله عليه وسلم في روائع أنه صلى بمكة وروايات أنه صلى بميناء وهذه القضية من أشكال القضايا في باب الحج حتى أن ابن حزم في كتابه قال يعني إن كل أمور يعني وجد عنها جوابا إلا هذه لم يستطع لها جواب لم يستطع لها جواب بعضهم كلمة منه يقول بالجمع ما هو الجمع يقول أي أنه صلىها مرتين صلها سلام. صلى صلى الظهر بمكة يوم النحر ثم لما رجع إلى ميناء وجد أصحابه لم, يص... لم يصلوا انتظارا له فصلى بهم تطييبا لقلوبه هذا وجه من وجه الجمع وبعضهم يقول لا نقول بالترجيح كما قال الشيخ الإسلام بن ما هو الترجيح أنه صلىها بميناء أنه صلىها بميناء ولم يصلها بمكة وإنما رأاه الرائي يصلي ركعتي الطلاف فظن أنهما صلاة الظهر وهذه مسألة مشكلة جدا يعني طيب قد لا يمكن الجمع قد لا يمكن الجمع فينظر إلى النسخ ينظر إلى النسخ طالما إيه يبقى أول شيء الجمع لم يتمكن من الجمع ننظر إلى التاريخ إذا علم التاريخ نقول بالنسخ المتأخر نسخ كما يقولون في آية يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك التي آتيت أجورهن ثم قال الله تبارك وتعالى لا يحل لك النساء من بعد لا يحل لك النساء من بعد. فالثانية ناسخة للأولى. الساء. الآية الثانية تنسخ الآية الأولى. إن أحلى لك أزواجك. وبعدين لا يحل لك النساء من بعد. الأمر الثالث الترجيح. قلنا الترجيح قد يكون بمرجح خارجي. ترجيح لازم يبقى مرجح خارجي. ما هو الفارق بين الجمع والترجيح؟ الجمع من نفس الدليلين. سواء كان عامين أو خاصين. الترجيح من يأتي بمرجح خارجي. يأتي نأتي بمرجح خارج كما مثلنا في حديث من مس ذكره فليتوضأ قلنا أنه ناقل عن البراءة الأصلية وأنه أحوط وأن رواته أكثر من حديث طلق ابن علي من مس إنما هو بضعة من طيب لو مثال للدليلين خاصين متعارضين حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ميمون وهو محرم وتزوجها وهو حلال ابن عباس رضي الله عنهما ابن عباس رضي الله عنهما يقول تزوجها وهو محرم ومينون وأبي رافع يقولون أو يقولان أن تزوجها وهو حلال فهنا تعارض وهذا دليل خاص قضية خاصة معينة تعارض لا يمكن الجمع ولن نستطيع أن نقول بالنسخ نسخ هي قضية واحدة ما فش تأخر ليس فيها نسخ فننظر إلى إما الترجيح إما الترجيح وإما التوقف وهنا يرجحون حديث ميمونة يقولون لأنها صاحبة القصة هي التي تزوجت ولأن أبا رافع كان السفير بينهما في الزواج ولأن ابن عباس كان صغيرا وهم كانوا كبار ضابطين فيرجحون حديث ميمونة وأبا رافع على حديث ابن عباس الحالة الثالثة من أحوال التعارض وهي أن يتعارض العام مع الخاص أن يتعارض العام مع الخاص فيخصص العام بالخاص أي يخصص العام بالخاص مطلقا عند الجمهور وبشروط عند الحنفية ليس هذا يعني باب ذكرها فالحنفية عندهم أن العام قطعي فلا يخصصه الخاص إلا بشروط أن يكون قد خصص قبل ذلك فيكون من باب الظاهر ولكن المشهور عند الجمهور أن الخاص يخصص العام مطلقا سواء كان الخاص متقدم في الزمان أو متأخر في الزمان سواء كان في نفس رتبة العام أو, أو أقل من العام رتبة يعني إذا كانت تعرض بين عام وخاص ما هو الحل هو المخرج واحد فقط ما هو أن يحمل أو أن يخصص العام بالخاص ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة التخصيص يمثلون لها بقول الله تبارك وتعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وقول النبي بدعام اقطعوا أيديهما كل اللي اسرقت اقطع يده ثم جاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالتخصيص لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا أو لا تقطع يد سارق إلا في ربع دينار فصاعدا يبقى ده تخصيص بالإيه المقدار النصاب ليس كل سرقة الآية كانت عامة في كل إيه سرقة بقي لنا الحالة الرابعة أن يكون التعارض بين دليلين أحدهما عام من الآخر من وجه وأخص من الآخر من وجه فيجمع بينهما بطريقة واحدة إذن إحنا عندنا أربع طرق في تعارض العامين وأربع طرق في تعارض الخاصين وطريقة واحدة في تعارض العام والخاص بأن يخصص العام بالخاص وطريقة واحدة في تعارض الدليلين اللذين بين كل منهما عموم وخصوص من وجه عموماً وخصوصاً من وجه. قال الله عز وجل: ولذين أتوفّون منكم ماذرونا أزواجاً يتربصنا بأمفسهن أربعة أشهر وعشرة. يبقى كل امرأة يتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرة. هذا عام في المتوفى عنها زوجها. عام في المتوفى عنها. فهذه الآية عامة سواء كانت المرأة حامل أو غير حامل. ولكنها خاصة في المتوفى عنها زوجها. يبقى عمومها. في النساء خصوصها في الوفاء وقال الله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أيضان حملهن هذه خاصة في الحامل عامة في العدة خاصة في الحامل عامة في المتوفى وغير المتوفى عنها زوجها فيخصص عموم هذه بخصوص هذه حملا للعام أو على الخاص كيف نقول مرة أخرى نقول والذين أتوفّون منكم إذارون أزواجَ يتربصن رباصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة هذه عامة في الحامل وغير الحامل خصوصها في ماذا في المتوفى عنها زوجها لا بد أن تكون المرأة متوفى عنها زوجها عشان تكون العدة بتاعتها أربعة أشهر وعشرة طيب وأولئك الأحمالي أجلوهن أي حملهن هذه خاصة في الحامل عامة في العدة عامة في المتوفى عنها خاصة في الحامل عامة في المتوفى عنها وغيرها فيخصص عموم الأولى بالثانية فتخرج الحامل من عموم الأولى وتكون عدتها وضع الحمل سواء كانت متوفى عنها أم غير متوفى عنها أم غير متوفّع عنها هذه المسألة قد يكون فيها نوع من الصعوبة ولذلك المشهور من قول علي أنها تعتد بأبعد الأجلين تعتد بأبعد الأجلين يعني نشوف الأبعد الأربعة أشهر وعشرة ولا وضع الحمل ونضرب لها أبعد الأجلين ولكن الراجح أن الحامل تخرج من عموم الآية الأولى تخرج من عموم الآية الأولى يعني والذين أتوفون منكم يذرون أزواجا يتربصنا بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة إذا لو امرأة حامل وتوفي عنها زوجها ووضعت الحمل بعد وفاة الزوج بأقل من أربعة أشهر وعشرة تنقض العدة تنقض العدة وقد يستدلون لهذا الترجيح بحديث سبيعة الأسلامية أنها وضعت بعد وفاة زوجها بلا يالم النبي صلى الله عليه وسلم أن تتزوج أفتاها أن تتزوج يبقى كذا انقضت العدة انقضت آه العدة آه فإذا كانت تعارض بين دليلين أحدهما أعم من الآخر من وجه وأخص من وجه فيجمع بينهما بأن يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر إن دل على ذلك دليل يخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ويبقى العام على عمومه فيما عدا صورة الإيه فيما عدا سورة التخصيص باب التعارض بين الأدلة من الأبواب المهمة جدا التي لا بد أن يتمرس عليها الإنسان لا بد أن يتمرس عليها الإنسان لأنها هي التطبيق العملي لأصول الفقه ده التطبيق العملي بقى أنت تعلمت أصول فقه هتقدر تطبق ولا لا إذا تعارض نطقان يعني دليلان ظنيان من الكتاب والشوند فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاماً والآخر خاصاً أو كل واحد منهما عام من وجه وخاصاً من وجه. في العامين في أربعة طرق: جمع، نسخ، ترجيح، توقف. في الخاصين جمع، نسخ، ترجيح، توقف. في العام أحدهما عام والأخر خاص يخصص العام بالخاص مطلقاً يخصص العام بالخاص مطلقاً أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر وبكده يبقى انتهينا من باب التعارض بين الأذلة من باب التعارض بين الأذلة ونبدأ في المرة القادمة في الإجماع إن شاء الله تعالى سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك